شَأْنُ نَزّل عَلَجِ مِنَ السَّم آ يَسَم فَظََّت أَعْماقُم لَهَا خَغين وَمَا يَأفم مِ بِكرِم مِنَ, من الرَّحْمَانِ مُخذَةٍ إِللاا كَهُ عَنْهُ مُرِغين فَقَدِكَ الذَّب فَسَأثهِم أََ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 وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أن أَرْسِلْ مَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ بْتَثِنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ عَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِبًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقِيمِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِن رَسُولكَُّ ب أُرْرس لَ إلَكم لَمَجون قَا رَبُّ مَشرِثِ وَْمَفِْبِ وَمَا بَينَمَ إِن كُتُم تَعفثِلون قَا لَئِنِ التَّخَذتَ إلَهن غَرِي لَ أَجْلًَاَّكَ مِنَمَسدُونين قَا أَولَ جِتُكَ بِشَيئ قال تأتي به إن كنت من الصادقين فألقى أصار فإذا هي ثعبان مبين وندع يده فإذا هي بيضاء للنظرين قال للملأ حوله إن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 جُمْ السَحَرَةُ لِم قاتَ مِن عَلوم وَقِيلَ لَّ سِهَا الأأَتُم مُدِتَ يعُون عَناَا نَتتَدِ السَّحَرَةَ إِ كَمُم الغَالِبِين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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أصاه فإذا هي تلقف ما يأخذون فألقي السحرة ساجبين قالوا آمنا برب العالمين رَبِّي مُوسى وَهَارون قالَ أَمَنتم لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّ أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا قطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إن تتبعون فأرسل فرعون في المبائين قاشرين إن هؤلاء إلى شد مت قليلون وإنهم لنا لغايبون وإن نَدَامِعٌ خَابِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَرْسَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ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 بَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوِيلٍ وَأَذْلَفْنَا فَمَا لِآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِم مَّا بَقِىَ إِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَمْ لَا يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ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 وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِي وَالَّذِي أَطْعَمَ وَأَنْ يُغْنِي فَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي أَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ في واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّذَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَفِي لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَجْزُونَهُم يُنُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُوسَى إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقُولُ إِن نُّوحٌ أَلَا تَسْتَكُونَ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قالوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ إِلَى أَرْضِ الْمُنُون قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِصَارِرٍ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَبِيهُمْ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَفَتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَادَىٰ بِمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجَيْنَا وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخو هود الا تتقون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون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 قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَٰبَ إِلَّا قُلُقُلُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 وَجُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَاوِيَةٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَدْرِي وَلَا أَنَا بِضَارٍّ مِنْكُمْ إِنْ أَدْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا قَلَّ قَلَّكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القابين رب نجني وأهلي مما يعملون فنديناه وأهله أدمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فزاء مطر المنبرين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 <سؤال> إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وَزِنوا بِالْقِس فَاسِمُستَقِيم وَلَا تَبَقَس سَأَش أَ وَلَا تَعسَو فيِي الأْرضِ مُفْسِدين وَاتَّقَُّ ب خَلَقَكُمْ وَْجبََِّ الأَّلين وَرُءْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ لَنُكَلِّمُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروق الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولب يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم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 أَفَبِعَذَابٍ مَا يَنفَعُ الْأَبْدَالُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ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 فلا تدوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصواك فقل إني بريء من منك ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتخلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين